بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات والزاريات ذا الولف وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ الذين هم في I'll uh be -huh. uh -huh. uh -huh. Shut up. وقتی a no! كانوا قليلا من الليل Let's see. Oh وفي عاد الإذ call